إذا أردت الحج متمتعا ولازمان الهدي ولم أقدر عليه وجب علي الصيام بدل الهدي فمتى أصوم قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام تدل الآية على أن من وجب عليه الصوم من أجل التمتع وهو الإحرام بالعمرة في موسم الحج قبل الحج كان الصوم على فترتين فترة في أثناء الحج وفترة عندما يعود إلى وطنه فما دام في الحج يصوم ثلاثة أيام ولكن متى هناك اقوال خلاصتها قولان أساسيان الأول جواز الصوم قبل الإحرام والقول الثاني اشتراط أن يكون الصوم بعد الإحرام والإحرام إما أن يكون بالعمرة وإما أن يكون الإحرام بالحج والقائلون بذلك رأوا أن يكون الصيام قبل يوم النحر وهم الجمهور وأجاز بعضهم أن يكون بعد يوم النحر إما في أيام التشريق للضرورة أو الحاجة وإما بعد أيام التشريق ورأي الجمهور أقوى ولا مانع من الأخذ بغيره عند الضرورة أو الحاجة والله أعلم